جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إن إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم دارا ويمددكم بأمواله وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جناته ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا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 واتبعوا من لم يزدهم نادوه وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن الموده ولا الصورا ولا تذرن موده ولا صواعا ولا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا